لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا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 اتقوا الله فاذا تطهرت فاتون من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا ل فَإِنْ كُنْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ۚ اهْتَدُوا وَابْتَغُوا فَضْلًا وَاصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ